وَتَلَتْناَا بَعَّهُم يَمَئِذِ يَمُودُ فِي بَعضيُ وَنُ فِ خَفِي الصُورِ فَجَمَنهُ جَمَّ وَرَضْنَا جَهَّمَا يَومَئِذِ للِكَافِرينَ عرضا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 117. وردنا جهنم للكافرين نزلا 118. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 117. وقال لهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 118. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 119. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 110. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم 111. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113.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 119. فاشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا 110. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.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 114. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 115. يا يحيى خذ الكتاب بقوة 116. وآتيناه الحكم صبيا 117.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 وَقُفْ فِي الْكِتَابِ مَوْئِمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ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 قَالَتْ إِنَّ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وكان أمرا مقضيا